أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه وَونَحشُرُهُمْ يَوومَ الْ القامَةِ على وجُوهِهِمْ رُمْي وَبُكْمَوُ وَصَُّ مَأوهُم جَهَن مُكُلَّ مَا خَبَتْ زِدَنَهُم سَعيرًا ذَلِكَ جَزَاءُهُم بِأََّهُم كَفرَروا بآياتاتِنَا وَقالَاُوا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 وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ قَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّ فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإِذاَا جَعَلَ أَوعْدُآ خِرَتِ جِ الن بِكُ